وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور الذي أنزلنا وهو القرآن كتاب وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي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 في أثناء النهار والضوء ساطع أي مشكلة. نور علنوا طريق واضحة ومستقيمة وفيه ضوء مبهر تعرف كيف تضع قدمك وكيف ترفعها وكيف تسير في طريق طيب إذا أقبل الليل لا يضرك فإنك على طريق مستقيمة واضحة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 حقه أبلج وعليه نور والباطل لجلج وعليه ظلم ويقول حتى فيه أزمان الضعف يعني أزمان قوة الدولة المسلمة وتوفر العلم وتوفر الحشمة لأهل الديانة ورفعة أهل الفضل وأهل الشريعة اللي هي النهار فالطريقة واضحة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 إذا قدمت الثمانية على الثلاثة وبات تعز الأمة إذا قدمت الثلاثة على الثمانية إيه الثلاثة وإيه الثمانية الثمانية اللي هو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالوا لاقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها دول ثمانية إيه الثلاثة بقى أحب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يبقى أنت الأمة تعز وتسمو وترتفع إذا كان أبناؤها في المجمل أو السواد الأعظم من ابنائها أو من لديهم القدرة على التأثير في الناس ومن بيدهم القرار في الأمة يقدمون هذه الثلاثة على هذه الثمانية 90 يحصل إيه؟ ارتفاع للأمة وسموه أما وقد يكون عامة أبناء الأمة يقدمون هذه الثمانية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 من فعل معصية لا حد فيها شرعا يعزر يعزره الحاكم بضرب أو حبس أو أخذ مال على الخلاف العباء في التعزير بالمال طب ليه بقى بيسموه تعزير لأنه بينصره على مين على نفسه بينصره على نفسه بينصره على الشيطان بهذا التأديب بينصره على نفسه وينصره على الشيطان وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدموا بقول ولا بفعل فيما سبيله أن تأخذوه عن الله ورسوله من أمر الدين وأمر الدنيا أو من أمر الدنيا والآخرة يعني إيه لا تتقدموا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 يبقى مش زي ما على النبي عليه الصلاه والسلام المعنى الثاني في الايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني اذا دعا أحدكم فلا بد ان يلبي هذا الدعاء ولا أن ان يجيبه ولا يتأخر عليه وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروع الامثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم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 ورد فيهم يعني العلماء تعرفات عدة ولعل الأرجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم وبن هاشم وبن المطلب ومواليهم ومواليهم يبقى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم او اهل بيتي هم ذريته وازواجه وبنو هاشم وبنو المطلب واوليائهم او مواليهم ومواليهم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 وفي أي الأحوال لكن بالجملة في إجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين في المجمل كذا خلاص وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك قال القاضي عياض اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة يبقى مجملا كده الصلاة على الله عليه وسلم فرد غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه يعني الأمور المهمة للإنسان يحرص عليها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 الجليل عند ربه عز وجل اللي هو نشر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس كل ما يمكننا من وسائل وسائل مسموعة مقروءة مرئية في الكتتيب ودور تحفظ القرآن مع تحفظ الأطفال للقرآن يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ شمائله وصيرته صلى الله عليه وسلم وكذا في المعاهد العلمية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 ووحيه كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومتحه في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم والاطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الاثير الاطراء المدح بالباطل او مجاوزة الحد في المدح يبقى ليس النهي عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد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 يقول ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني من جود النبي الدنيا والاخره ومن علومه علومه علم اللوح والقلم طب ده كلام طب ماذا العالمين ماذا بقي لرب العالمين ده, ده عليه الصلاه والسلام لانه أمره في النهي عن الإطراء فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم يعني تتجاوز الحد في مدح الغي الحد, الحد المشروع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال أي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل ثاني لله ندا بل ما شاء الله وحده يبقى دي من اسمها النبي صلى الله وسلم لجناب التوحيد حمايه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ايه معنى حمايه النبي صلى الله ان هو يمنع الزرائع والوسائل التي تؤدي الى انقاص التوحيد أو خدشه ولو كانت يسيرة يعني ده المشكلة كلها في لفظ هنا مش لفظ في حرف ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندن بتسوي بيننا بحرف العطف الواو يبقى شوف بعين الصحابي لم يقصد ذلك قطعا إنما أخطأ في, في اللفظ وده فيه كلام مهم عشان بعض أسئلك القشور وإنتوا تهتموا بالقشور تهتموا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 فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقليني أولهما كتاب فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي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 وما بذله ومع ذلك يقول له نبينا عليه الصلاه والسلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم يعني لو الصحابي انفق ذهب مثل المد يعني اللي هو الكف مجموع كده مجمع كفين كده ده اسمه مد ينفق قد ده ذهب يزيد عند الله عز وجل ويرب فضل على ما ينفقه أحد من غير الصحابه مثل ايه مثل جبل احد من الذهب